غدرها ولم أفارق الأمل قاومتها في مكرها من حكم العقل وصل من لم يفق من وهمه فعن أساه لن Salud! هجارت أصحاب Azért, hogy a halált én is el tudjam érni. Azért, hogy a وكيف ضاعت حكمتي وجهتي وهيبتي كيف حكمتي وجهاتي وهايبتي حكايتى مع التي كانت لي أيام مثلا مع التي كانت لي أيام مثل أحببتها، أدمنتها، أشتاقها ولم أزل أحببتها، أدمنتها، أشتاقها ولم أزل قست. فمادت افترت باعت فوقاتي واختفت رمت مداسة أطول Altyazı خذل الفؤاد موقفي يوم اللقاء واحتفل خذل الفؤاد موقفي يوم اللقاء واحتفل طارت به سماء نسي العباد Hogy Köszönöm, hogy